بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسبا الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا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 ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَافِعَنَّهُمْ في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة ناسك عذاب الله ولا انجا سُبْحَانَ اللَّهِ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نَتَّبِعُ سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ يُلنّ نأثقلهم وأثقل مما أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم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 إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون منه الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإنت كذبو فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء والمجيء يروا يَرَوْا كَيْفَ الله اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الَغْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم ان الله ينشئ النشأة الاخرة ان الله على كل شيء قدير یعذب من يشاق وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِطَا لا جواب قومه. ما تقتوم من دون الله أو ثنم مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ويلعن بعضكم. وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَمَّا مَنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى ربي الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا في الآخرة لمن الصالحين ولوطن قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من حد من العالم أَيْنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ قوم المفسدين ولم قال إن فيها نوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله أتاه كانت من الغابرين. لا تحزن إن مندوك وأهلك إن لم كانت من الغابرين. ثو في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادوا وسمودوا وقد تبين لكم ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل نخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم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 مثل الذين اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ يعلمون إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَذِيذُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ لَمْ فَالُ نَضْرِبُ وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآ فحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تدادلون للكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا و إلى إليكم وإلى هنا وإلىكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آل وعتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أحد بآياتنا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 شفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الصاثرون ويستعجلونك بالعذاب وعشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آل لا نبوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها لنها رخالدين فيها نعمة أجل عاملين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 يبثط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولوا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلطين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكتروا بما اَمْتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرْمَنَ آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مَتَوَلّ للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان ان الله لمع المحسنين